سييد الحص يا سيد الحص يا سيد الحص ياسييد الحص يا تنحني ناصية الزمان أمام رأسك الذي طاف به السناء مبشرا بنصرك المبين حنين عاصية الزمان أمام رأسك الذي خاف به سنان مبشرا من المبين يا فاجع السنين يا فاجع السنين شتك العظيم يا جاعلا جراحه كتاب تحت ظين التراب منتصرا جهابك الحماب يا سيد الحساب شوقا لكربلا شوقا لكربلا في غربة الاحزان يا حسين مواكبا تجدد الاحزان والاعزان تسير بالسواد والبكان اِگاو مَلا شوقا لک بلا متى سنلتقيك فتنحل دموع وطلوع اليك والخشوع ببابك الكبير يا ائمه يا سيد الحسين اجهش الغريب وما يزال واقفا ببابك العجيب مدت له قبتك اليدان وصاح يا حسين وصاح شاء الغريق وما يزال واقفا ببابك العتيق مدت له قبتك اليدين وصح يا حسين وصح يا حسين كرب لا تصيح رمالها يا أيها الثبيح وينزف الضريح ويشتد الضياء والظلاء يا سيد الحسين سيدا الاباء والخلود يا من بفيض نحره قد اشرق الوجود يا موقد المشاعلات في ماء يا حكمة السماء يا حكمة يا سيد الإباء والخلود يا من بفيض نحره قد أشرق الوجود يا موقد المشاعل الدماء يا حكمة السماء يا حكمة السماء ودمت يا رسول يا واهب عطاء الى عليك لا تزول وشهقه الطفوف والخيا يا سيد الحسين